كادوا يكونون عليه لبداء قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لي يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله ف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 أمر وسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لعلّم أنّ قد أذلقو رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كلّ شيء عددا.